ل آ م الله ق ر آ ن أعوذ ب ا ل من الرحمن ش ي ط ا ن الرحيم ف ع و ن أن ت س عليهم س و ذ ن لفضيله <تصفيق> الدكتور م ح م ا ت ب النابلسي tout うん。 「なんでなと